Bismillahirrahmanirrahim. İzâ jâeke al-munâfiqûne qâluu nashhedu inneke l-resûlullah veallâhu ya'lemu inneke l-resûluh وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وللله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لا إِن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. وَلِلَّهِ العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله